بسم الله الرحمن الرحيم حاميم عين سين قاف كذلك يوحين إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوطهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم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 لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ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 شرى عليكم من الدين ما وصّاهنوح والذين أوحينا إليك والذين أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين ولا تتفرق فيه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 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ۗ اللهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۖ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضا حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب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 وهو الذي ينزل الغيف من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي وَمِنْ ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير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 إن يَشَأْ يُسْكِنِ الْزِّحَفَ يَظْلَلُ النَّبَوَاءَ كَدَّ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَآئِرٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَفِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ آيَاتِنَا مَا لَهُم مِمْ مَحِيضٍ